ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ان اراضضوه اليك واجعلوه من المرسلين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 قالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 أرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة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 ظَلَم مُّبِين قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغفر لي فَغْفِرْ لِي فَاغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ هو الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يترق قَالُوا فَإِذَا النَّلِّ لِسْتُنْ صَرُوا بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَنَا سَإِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى، قال يا موسى إن الملا يأهتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تجودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ فسقا لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما انزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعون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 قظى موسى الأجل وسار بأهله آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارٌ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنِّي آنَسْتُ نَارَ الْعَلِّ أَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ الْعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ لما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها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 لما جآهم مسألياتنا بيناتهم قالوا ما هذا إلا سحرا مفترى قالوا ما هذا إلا سحرا مفترى وما سمعنا بهذا في أبى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 إِلَٰهٍ غَيْرِ فَأَوْقِدْ لِيَ نَارًا عَلَى الْقِدْرِ فَاجْعَل لي صَرْحًا فَاجْعَل لي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إلى إله موسى وإني لأظنه من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 ذيرين من قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا تصيبهم نصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا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 قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو منه ما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن هواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.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 أولئك يؤتون أجرهم مروتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكن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 وقالوا إن اتبعي الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثبرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 تبغضنا إليك ما كانوا إياه لا يعبدون وقيل دعوا شركاكم فدعهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادي المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تآب وَآمَنَ وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن لا يعلمون وربك يخلق ما يشاء ويختار من كان لهم الخيار سبحان الله سبحان أو رأيتم إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّذَاوِرَ سُوَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلاَّ فُرْعِرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِلَيْلٍ تَسْقُلُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ وَأَمْرُ جَعَلَ لَكُمُ الليل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 لَكِ شَهِيدًا فَقُلْنَا غَاثُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كانت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 فَإِنْ سَلَطَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنِّي ما أُوتِيهُ على علمٍ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوب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 وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن سفدنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء